ومنهم من عبد الأنبياء ومنهم من عبد الأولياء ومنهم من عبد الملائكة هكذا قل له فإذا قال لك أعطني الآيات هذه الآيات التي تدل على أن المشركين منهم من كان يعبد الأنبياء وأن منهم من يعبد الأولياء وأن منهم من يعبد الملائكة هذه الآيات التي تدل علي, على ذلك اقرأ عليه الآيات قال رحمه الله ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون, أولئك الذين يدعون ما هي حال المدعوين هؤلاء قف هنا وتأمل في حال المدعوين من دون الله أولئك الذين يدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون ما هي حالهم أفنان أحجار أم ماذا أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هؤلاء أولياء لله أو ليسوا هؤلاء من أرفع و... و... وأعظم أولياء الله يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه بل عندهم أساس الولاية التي عليه ثبنه وهو أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى متقربا إليه وحده راجيا رحمته خائفا من عذابه وهذه أركان العبودية أو كانت تعبد القلبية الثلاثة فهنا عباد لله من أولياء الله المقربين وكانوا يدعون من دون الله وقد قيل في معنى هذه الآية إنها نزلت في نفرا من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم هؤلاء الجن وصلحت حالهم مع الله واستمر أولئك على ماذا على عبادتهم لهم من دون الله وقيل أنها كانت نزلت في من يدعو العزير وعيسى من دون الله عز وجل فإذا هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته نزلت في من يعبد صنما حجرا من الأحجار أما نزلت في من نزلت في من يعبد وليا من الأولياء أو نبيا من الأنبياء على قولين إما أنها في الأولياء او في الأنبياء وهي على كل القولين حجة على أولئك القائلين ان أولئك إنما كانوا يعبدون ماذا الأحجار والأصنان ويدعون عيسى بن مريم وأمه ايضا اقول له من المشركين من كان يدعو الأنبياء والأولياء عيسى نبي وأمه وليا من أولياء الله ليست من الأنبياء الأنبياء ليسوا إلا رزالا فهي من أولياء الله أمه من أولياء الله وعيسى نبي من أنبياء الله ومن الرسل المقربين عبد من دون الله أو لم يعبد وأمه عبدت من دون الله أو لم تعبد هو نبي وأمه ولي وعبد من دون الله تبارك وتعالى إذن المشركين الأول لم يكن تكن عبادتهم مختصة بماذا؟ بعبادة الأصنام فيهم, فيهم من عبد الأنبياء وفيهم من عبد الأولياء والآية جمعت لك الأمرين ما المسيح بن مريم وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم هذا السياق الآن انكار على من عبد صنم هذا السياق انكار على من عبد صنم من الاصنام ام هو انكار على من عبد نبيا من الانبياء وليا من الاولياء هذا السياق انكار على من عبد نبيا من الانبياء وليا من الاولياء عيسى عليه السلام نبي وامه ولي من الاولياء وعبد من دون الله تبارك وتعالى وانكر الله سبحانه وتعالى ذلك على من فعله قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ولو قرأت عليه هذه الآية قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ربما قال لك هذه نزلت في ماذا في من عبد صنما قل له اقرأ ما قبلها في من عبد عيسى واما في من عبد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 إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إذن هذه الآيات تدل على ماذا تدل دلالة واضحة على أن المسركين الأول الذين ذم الله شركهم في القرآن الكريم منهم من يعبد الصنم ومنهم من يعبد النبي ومنهم من يعبد الولي ومنهم من يعبد الملك ومنهم من يعبد غير ذلك فيكون بذلك اتضح جواب هذه الشبهة عندما يقول هذه الآيات إنما نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام نحن لا فقط اتخذنا الأنبياء والأولياء وستطاع لنا عند الله تبارك وتعالى ففرق بيننا وبين هؤلاء ففي مثل هذه الحال تقرأ عليه هذه الآيات قال الشيخ فله فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم نبينا عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين كفر من عبد صنم وكفر من عبد نبيا أوليا بل كفر هؤلاء باب واحد كله شرك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ للأنداد والأولياء والوسطى يصرفون لهم من العبادة ما لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى نعم قال رحمه الله تعالى فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا شبهة هؤلاء الثالثة قال فإن قال الكفار يريدون منهم إن قال الكفار يريدون منهم إن قال الكفار أي الكفار الذين نزل فيهم القرآن الذين نزل فيهم القرآن ونزل فيهم الآيات قد مر معنا شيء منها وتكون أنت أيضا قد تلوت شيئا منها فإذا قال لك الكفار يريدون منهم يريدون من هؤلاء أن يقصدونهم راجين منهم طالبين منهم حضوظا وحاجات دينية ودنيوية وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه لا أريد إلا منه بمعنى أنه يريد أن يقول لك أنا مجرد اتخذت هؤلاء ماذا وصائف أنا لا أريد منهم وإنما أريد منهم شفاعة واسطة عند الله فأنا أريد من الله لكن هؤلاء جعلتهم بيني وبين الله واسطة من أجل أن يقربوني إلى الله لأني مذنب ومقصر وهم لهم مكانة علية عند الله سبحانه وتعالى ومنزل رفيع عنده فأنا لا أريد منهم مباشرة ولا أطلب منهم مباشرة لأنهم لا, لا يملكون من ذلك شيئا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 وبين عمل المشركين الأول فرقا هل تجد بينه وبين عمل المشركين فرقا المشركين يقولون نحن لا نريد الله من الله سبحانه وتعالى وهذه لا تنفع ولا تعطي ولا ترفع ولا تملك والآيات مرت معنا غير مرة دالة على ذلك إذن لماذا تدعونهم وتطلبون منهم قالوا من أجل أن يقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويكونون وسطا بيننا وبينه سبحانه ولهذا قال الشيخ فالجواب أن هذا قول ان هذا قول الكفار سواء بسواء أن هذا قول الكفار سواء بسواء أي شبرا شبرا دراعا دراعا هذا نفس العمل الذي عمله الكفار الأول وهذا نفس قول الكفار الأول حتى إنهم عندما يسألون يجيبون بذلك قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الزلفة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الزلفة ما قالوا ما نعبدهم إلا, لكون إلا لكوننا نعتقد فيهم أنهم ينفعون او يدفعون او يرفعون أو غير ذلك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الظلفة قال فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وأقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله الظلفة وأيضا قوله تعالى ويقولون هؤلاء الشفعاء عند الله الآية من أولها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعون عند الله وسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى اقرأ علي مثل هذه الآيات وبهذا يكون الشيخ أجاب باختصار عن أكبر شبهات هؤلاء ولتزال هذه الشبهات أكبر ما عند القوم وتتكرر منهم عندما عند أي انتقاد يكون منهم على ما هم عليه من شرك وظلال وباطل قال رحمه الله واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم اعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم أي أكبر ما يحتج به هؤلاء هذه الشبه الثلاث وتأكيدا لما سبق الشيخ رحمة الله عليه عندما يقول لك ان هذه أكبر ما عندهم يقوله عن بصيرة وعلم بحال هؤلاء ودخل معهم معتركا طويلا في حياة مديدة في الجهاد والنصف لدين الله تبارك وتعالى فهذه أكبر ما عندهم يعني اكبر الشباة التي واجهت الشيخ رحمه الله وواجهت أيضا المصلحين دعاة التوحيد والحق أكبر شبهات التي يثيرها هؤلاء هي هذه الشبهات الثلاثة قال فإذا عرفت أن الله وضح, وضح في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها إذا كان أكبر ما ما عند القوم أطيح به بهذه السهولة واليسر من خلال كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفهم القرآن والسنة فما بعدها من شبهات القوم ايسر من ذلك ايسر من ذلك ثم بعد ذلك دخل رحمه الله تعالى في ذكر شبهات اخرى لهؤلاء لكننا نكتفي اليوم بهذا القدر وادعو جميع الاخوان بمناسبة مدارسة هذا الكتاب ان يكون مذاكرة لهذه الأجوبة أن يكون مذاكرة لهذه الأجوبة بمعنى أن تتواعد أنت واثنين أو ثلاثة من زملائك أن تتذاكروا هذه الأجوبة وسيمر علينا أيضا سبهات تأتي فيكون الإخوة يعني يتعاونون على هذا البر العظيم والتقوى لله سبحانه وتعالى والمعرفة بهذا الأمر فيتعاونون على على ذلك الأمر ويكون هذا بشكل متكرر من أجل أن تثبت فإذا جلسنا يقول واحد لزملائه الشبهة الأولى التي ذكر الشيخ كذا كذا كبن نجيب فيبدأ الأخوان يستذكرون الجواب ويقول لا فاتك كذا والشيخ ذكر كذا ثم في المجلس الآخر والثاني والثالث فلا لا, لا تزال هذه الأجوبة تتمكن عند طالب العلم بمثل هذه المذاكرة الجميلة وأنت في هذا الباب ستكون بإذن الله تبارك وتعالى عولا لنفسك وعونا أيضا لإخوانك طلاب العلم في مذاكرة هذا الباب العظيم وما أشير إليه أيضا يحسن أن يكون من بدء, من بدء الكتاب يحاول أن يلخص الأجوبة والمقدمات التي ذكرها الشيخ وأن يستحضرها في, في ذهنه حتى تكون بإذن الله تبارك وتعالى علما ثابتا نافعا له وللآخرين جعلكم الله جميعا موفقين مسددين مباركين هذا أخ يقول لا تنسى أن تذكر الإخوان بالبحث المقدم حول رسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك يبدو لي أن الإخوان لهذا الأمر ذاكرين ولكنني أحدد آخر موعد لاستلام وهو يوم الاثنين القادم بعد غد إن شاء الله تعالى وبعد ذلك اليوم لا استلم أي بحث لأنه دائما أمر بإحراجات من الإخوة فآخر موعد لاستلام البحث هو يوم الاثنين القادم حتى أتمكن من الاطلاع عليها او حالتها إلى من يطلع عليها ومن ثم اعلان النتيجه في آخر يوم من ايام هذه الدوره للبحث المتميز من البحوث التي شارك فيها وقدمها الاخوه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين